او بعد نرجع أريد. الحب شوف لك واحد واحد لا ارجع ما جديد احنا مني ما ما من ملك عمري ولا عرفة لتقل نصف فيها ونرجع كل عمري بحبك ما اصفه راح تشوف هاي الدنيا هوي وجوه وتعرف ذنبت انت جبتها الحسر الروحك من بعد القلب اللي يحبك لا شفت بعمري يا وجهه تعرض ذنبك انت جبت الحسرة الروحك من بعت القلب اللي يحبك. وكل من يروح بدرب كل شي بالأول صعب ترى حب وين السحب احفظها هاي الدنيا ما تقففت يعني شاحتي لك بعد مستحيل ارضى حد ينكر لك واللي يضحي لك ما تذكر تابق ما يخالف أخسر وتعذب واصبر على همك والحسرة بس بالآخر اطلع منها ويجي يوم اسمك ما تذكر لا شيف تبع <تصفيق> عمري بحبك ما أصببه هو يا وجوه وتعرف ذنبك أنت جبتها الحسر الروحك من بعد القلب اللي يحبك